كلام على بعض الشبه في التوسل والوسيلة تكلمنا على حديث الضرير وشبه الثانية وتعلقوا بزيادات الضعيفة يبقى لهم أنهم بعض, بعض الروايات يعملون بها يحتاجون ببعض الاحاديث التي ان ان رايتها قلت كيف يحتجون بمثل هذه الاحاديث طبعا قلنا حديث الضرير هو هو المستمسك الأصيل عندهم يتمسكون ايضا بحديث جاء عن ابي سعيد الخدري مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيتي إلى الصلاة فقال الله إني أسألك بحق السائلين عليك وهذا ودمرنا عليه ايضا في كتاب من بحق السائلين عليك وأسألك بحق ما هذا فإني لم أخرج اشرا ولا بطلا, ولا بطلا أقبل الله عليه بوجهه <تصفيق> حديث حق حق السائلين حديث رواه احمد في المسند وايضا رواه ابن ماجه والحديث من روايه عطيه العوفي وعطيه العوفي متفق على ضعفه عطية العوفي متفق على على ضعفه نعم فهو يخطئ كثيرا وهو ضعيف الحفظ و كما قلت اتفق اهل الجرح والتعديل على ضعف عطية من سعيد العوفي ايضا عطاء العوفي عن عن هذا هذه الروايه وعطاء العوفي متهب التدليس سائل في الحديث يمكن لنا ان نقول وإن نزلنا مع القوم وقلنا بصحة الحديث فحق السائلين على الله جل فعله أن يجيب دعائهم أن يثيبه فيكون التوسل توسل بفعل الله جل فعله وحق حق مشايا هو أن تثيبني قال أتدري ما حق الله على العباد أن يعبده ولا يشرك به شيئا وحق العباد الذي أحقه الله على نفسه تفضلا ومنة وحق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وليات رؤية أخرى كما قلنا مسلسلة بالضعفة لا لا نتكلم عنها كثيرا في هذا البدء عندهم حديث آخر أيضا في أعطيها العوفي وهو حديث بلال الذي أشر عليه بعض العلماء قال كان رسول الله إذا خرج الصلاة قال بسم الله آمنت بالله وتوكلت على الله لا حول ولا قوات بالله اللهم بحق السائلين عليك بحق مخرجي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا ولا بطرا وهذا أيضا رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وهذا السند أيضا ضعيف جدا فيه راوين اتهموه وهو الوازع ابن نافع العقيلي الوازع ابن نافع العقيلي اتهم بالكذب يعني الحديث ساقط بمرة وأخرجه الدرقني في سنن في الكتاب الأفراد وقال تفرد به الوازع وهو متفق على ضعفي وأنه منكر الحديث بل الحق انه قيل فيه أشد من ذلك ابن معين قال ليس بثقة وابو حاتم ورماعة قالوا متروك الحديث وهو متهم هو متهم بالكذب ولذلك الحاكم قال يروي حديث موضوعة فالمسألة هذا الحديث أوادي الرواية فيها ما فيها من الضعف وأيضا تمسكوا بوعد أن نتكلم الطرق التي تتمسكون بها لهذا الحديث وسنبين وإن كان صحيحا كيف, كيف ينظر له عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أو إذا أمس دعا بهذا الدعاء اللهم أنت حق ذكر وحق من عبد قال أسألك, أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك وهذا أيضا راهه الطبراني والهيثمي في مجمع الزوائد قال فيه فضال بن جبير وهو ضعيف متفق على على ضعفه ما في يعني حتى ال ال ال ال كل الطرق التي يتمسكون بها كلها هاوية فالحديث أيضا لا يستأنس به ولا يستشهد به شديد الضعف بمره وراهه أيضا حديث انس بن مالك قال لما ماتت فاطمة بنت اسد بن ابن هاشم ام علي رضي الله عنهما دع أسامن زيد وأبا أيوب الرنصري وعمر بن الخطاب وأغلى من أسود يحفرونه فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فقال الله الله الذي يحيو يموت وهو حي لا يموت اغفر الأم فاطمة بنت تأسد ولقنا حجتها ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الرحيمين يعني هذا ولو صح لطرنا به نحن قبل أن يطير يطيرون به وفي هذا هذا أيضا كما قال عيسى مي ضعيف أسناده ضعيف وفيه روح ابن صلاح الذي أسناده به وروح ابن عدي ضعفه وأيضا قال ابن يونس رويت عنه مناكير والد قال ضعيف من أقوله أيضا قال قال ضعيف يعني كل كل كل رواية تأتي تزيدهم إيش نزولا إلى القاع أيضا عن خالد بن سيد قال كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليق المهاجرين وقلنا بأنه أنه لا يعني ليس لهم ناقة ولا جمل في هذا الباب لو قلنا بأنه صحيح وهو أيضا ضعيف أخرج الطبراني نعم هو على أمية هو أمية بن خالد وأمية بن خالد ليست له صحبة ليست له صحبة ما في أحد قال أنه يعني صاحب خلف ضعيف جدا لذلك ابن عبدالبالي قال لا تصح صحبة اميه بن خالد وقال في انه أنه مرسل لأنه ليس له صحبة وأكد الحفظ من حجة ذلك في الاصابه قال ليس له صحبة ولا رواية يعني مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل يمكن أن يستأنس به حتى نتكلم بحق يعني المرسل يمكن أن نستأنس به لكن هو وش, وش, وش حق الضعفاء الذين ينصر ننصر يستنصر بضعفاء المهاجرين بإيش؟ بدعائهم وا يستدلون أيضا عمر بن الخطاب لما اعترف آدم بالخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما لما غفرت لي وطبعا هذا حديث يعني ما الإطالة فيه خبل منا لأن ذهب قال هذا حديث الموضوع فالمسألة التي يتمسكون بها أيضا ذهبت أطراف الرياح اسنادا وأما في المت إذا قلنا بأنه صح متنا فنقول حق السائلين أن يثيبهم وأن يعطيهم وهذا يعتبر توسل بفعل الله جل في هذا يعتبر توسل بفعل الله جل في عندهم حديث آخر أيضا يتمسكون به من باقي الشبهة التي هم فيها هو حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم طب لو جاهوا عند الله عظيم ينفعون أم ينفعون هذا عجيب جدا هم يتوسلون بشيء أجنبي لا يفيدهم فأنا أستغرب جدا على على هؤلاء القوم البدعة قتالة البدعة قتالة حقا وهذا حديث باطل لا أصل له هذا الحديث توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم باطل لا, أث... لا, لا, لا أصل له إذا انهارت كل الأدلة التي يتمسكون بها ويجعلونها شبهه في مسألة التوسل أرجو أن يكون الاخوه جميعا قد استوعبوا هذه المسألة ولا تسمعوا بمن يقول والمسألة خلافية وماذا خلافيه هم يريدون إيش ما يريدون منكم أن تعتنقوا أن ما يتمسحون به لا يريدون منكم الإقرار على هذه البدعة فقط الإقرار على هذه البدعة كما دندنا صاحبهم على أن الشاعرة يعني لا خلاف بينهم من هذه السنة والجماعة اللي تحتمل والخلاف كا كالخلاف الفقهي وهذه أم المصائب وهذه طائفة هذا هذا هو هو منهجهم منهج التجميع ومنهج التجميع هذا منهج فيه إيجابيات وفيه سلبيات وسلبيات وصراحةً قاتله لو كانت سلبياته تغطفر لقلنا اليسير يعفى عنه لكن سلبياته أن تأتي بمشرك يشرك بالله وتقول والخلاف فقه واذا كان الخلاف فلا إنكار فيه تأتي برجل يسب الله يتهم الله يصف الله بالنقص وتقول أنت أنت تسير الآن الاختلافاته لدرجه هم كما قلت يعني جعلوا في النت بوسطن كبيرا على ما اخبرني الاخوه لست انا قال لو لينت شويه يعني على الاقل يطيرون بك كل مطار قلت له لا انا ما اريدهم يطيرون أنا اريدهم يغوصون ما في ما ما, ما عندي انا لن لا انا ما انظر للهواء والارض التي تمشون عليها انا انظر في مكان آخر ونظري في المكان الاخر جعلني لا انظر لاي شيء إلا لهذا المكان فما يهموني بقى الان كل الناس علي أو كل الناس معي كل الناس يسب او كل الناس يمدح كل هذا والله والذي نفسي بيدي كله سواء لذلك أنا, انا ما أعبأ بجراثيم تاتي يعني تريد تريد ان تنخر في في في في في في هرم عاش يعني أو, او صرح الله هو الذي اصطنعه وفعله ورتبه فهذه لن تفعل شيئا فانا لا اضع يعني انا المشكله هم لم يروا شدتي وحدتي إلى الآن لأن أعاملهم بدين وأعامل الناس بدين فقط ولكن إذا, يعني إذا, إذا طلبوا غير ذلك سيرون عجيب في التعامل معه أو بأننا فقط أسد غبائهم وجهلهم الذي يتعاملون به لكني كما قلت يعلم الله جل وعلا ما أنظر إليهم ولا أنظر لأحد أنا أعامل بدين فالمسألة هنا هم ما يريدون منكم أن, أن, أن تتوسلوا بجهل النبي لا ولا هم قطع الامل في هذا لكن فقط يريدون منكم الاقرار بهذا وانه خلاف الاقرار بهذا وانه خلاف فقط هذا الذي يريدونه فقط فناس الله دار أن ينفع الأمة وأن يعلمنا ما ينفع أن يعلمنا أن حقا نتعامل لله مع الجميع نتعامل لأن أنا الآن بين الطوائف أنا أتعجب جدا كل الكل الآن أجمع على أنني أغرد مش غلف الصف أنني الآن يعني عايش وحدي في الس التاريخ قلت نعم ما يهم طوائف كثيرة جدا وكلها متعارضة وكلها فيها نفس الداء لكنهم لا يعرفون يعني كلهم اتفقوا على نقطة واحدة نقطة من من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدونا الجميع الجميع في الوسط ملتزم هذه مش المشكله الكبيره عندهم يحسبون أنهم تفرقوا على الافكار الافكار وما تبنونه وما يعتقدون واتفقوا والله جميعا على نقطة النزاع هي هذه النقطة من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدونا نعم أنا انا انا انا انا من من سنين طوال حتى من من وقت طلب للعلم الى يوم الناس هذا وأحارب محاربه شرسه جدا ولكن ما ما ماذا عندي وعندهم أنا أريد أن أنتهي سيرون إن شاء الله إذا هدف انتهى أقسم برب إن شاء الله سأنزوي ساختفي عن كل البشرية وكل الواقع الذي نعيشه هذا بإذن الله تعالى بس أنا الله يبلغني ما أتمناه وما كان بيني وبينه وبعد ذلك يكون الأمر على خير فالحمد لله على النعمة طيب نبدا بالقدر يعني بس إشارة, اشاره فقط على التعريف بالقدر والكلام على مراتبه باجمالا حتى نأتي إلى الرساله ونفتتحها غدا ان شاء الله يكون افتتاحا لرساله جديده وبهذا نكون يعني هذا كله يعني من الملمات التي تلملم لنا شمل الكلام على التوسل